حسامي لا يمل من ا ل د ر ا ب فيا ن ف س ا ل م ه ا ب ة لا تهابي و ق و م ي حيث قيل الله أ ك ب ر على متن ا ل م ض م ر ة النجاب فخوضي في المعارك تاج عز أ ع ي ش بهن معزوز الجناب و أ ر ف ع رايه التوحيد فخرا لتركز فوق هامات السحاب د و ل ة ا ل إ س ل ا م تبقى ويكسو دونها ر أ س الخضاب نقاتل دونها الكفار حتى يسيل دمي على حد الحراب حسامي لا يمل من الضراب فيا ن ف س ا ل م ه ا ب ة لا ت ه ا ب فقومي حيث قيل الله أ ك ب ر على متن ا ل م د م ر ة النجاب نقاتلهم على إ ع ل ا م ش ا ه د ن فانا بالشريعه لا نحابي اذا ما الدين غادره بنوه واسلمه الخوانف للذئاب اتينا والعزائم للمعاني تدوس على المخاطر والصعاب وجئنا والحتوف مشمرات وليس هناك وقت للايام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 يا إ خ و ا ن نصر بسيف و ا ل ه د ا ي ة بالكتاب لنا سنن من الهاديه تتنام عليها فالتعب كل ناب حسامي لا يمل من الضراب فيا ن ف س ا ل م ه ا ب ة لا تهابي فقومي حيث قيل الله أ ك ب ر على متن ا ل م ض م ر ة النجاب